فَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لم يروا أَهْلَكَ أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون وَإِن كل لَذِينَ مُحَوَّرُونَ وَأَنَّهُمْ ليأكل من ثمره وما عملته أيديه، أَفَلَا I'm <laughs> a فآية له الليل نسلك منه النار والشمس تجري لمستقر الله والشمس تجري مقدير العزيز العليم والقدر وكل في فلك يسبحون صدق الله